وَشَعَّ عَن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير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 وَفَجّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ قَفِرَ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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه منه اينا بل هو كذاب اشد سيعلمون غدا من الكذاب الاشد اننا نوصل الناقه اثنت له مو فوتق بهم واصبر